أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم, ومنهم من لم نقصصهم عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذنه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 فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَدُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُكَذِّبُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوه واثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم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 مشركين، فلم يكن يفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، و خسر الكافرون.